شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريب تقدم لكم الحمد لله وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده لا إله إلا هو عم المخلوقات كرمه وجوده سبحانه وبحمده الأمر أمره والحكم حكمه والخلق عبيده أحمده سبحانه واشكره واثني عليه بما هو اهله وعده مؤمل ومرهوب وعيده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده يتحقق بها توحيده واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله حق على الامه توقيره وتعزيره ونصره وتاييده على ذلك مواثيق, مواثيق الله وعهوده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين هم فرسان الوغى واسوده والتابعين ومن, تبع ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله واذهبوا حيث شئتم فان الى ربكم الرجعى واعملوا ما شئتم فعملكم عليكم محصى اليوم يقبل العمل ولو كان مثقال ذره وغدا لا يقبل ولو كان ذهبا ملء المجره من حسب نفسه ربح ومن نظر في العواقب نجا ومن اتبع هواه ضل ومن خاف سلم ومن حلم غنم واذا زلت يا عبد الله وإذا ندمت فاقلع يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد حجاج بيت الله حللتم اهلا ووطئتم سهلا وهنيئا لكم ما يسر الله لكم من الوصول الى هذه البقاع الطاهره والمشاعر المقدسه وتقبل الله منا ومنكم معاشر مسلمين، حجاج بيت الله لا يخفى ما تعيشه الامه من فتن ومحن في كثير من ديارها سالت فيها دماء وشرد فيها مشردون وتكالب عليها الاعداء والحديث حفظكم الله ليس حديث تلاوم ولا تشكي ولا حديث ياس وتخاذل ولقد قال, قال عز وجل مخاطبا افضل رسله محمد صلى الله مخاطبًا أفضل محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء وضرع وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له أصحابه، وهم مستضعفون الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال عليه الصلاه والسلام كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من عظم او عصب وما يصده ذلك عن دينه اخرجه البخاري مع 10 مسلمين لا مكان للقنوط ولا اليأس في زمان الاستضعاف ولا موضع لفقد الامل عند غياب التمكين ولكنه حديث انتصار الاسلام وانتشاره وعزه الامه وعلوها فقد قال عز شانه وقوله الحق انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويقول جل وعلا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون ويقول عز وتبارَك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول عز من قائل إن تنصروا الله ينصركم، ويثبت أقدامكم، ويقول، وقوله الحق، ولا ينصرَنَّ الله من ينصره إن الله لقوي العزيز المسلمين وفي مثل هذه الظروف يحسن التامل في معاني النصر في كتاب الله والنظر في حقائق الانتصار في دين الله فخفاء ذلك والغفله عنه قد يوقع في الاستعجال بل قد يوقع في التنازل واشد من ذلك ان يقع في الياس والقنوط والعزله بادئ ذي بدء حفظكم الله يجب التفريق بين انتصار الدعاه والمصلحين وبين ظهور دين الله وانتشار الاسلام بل يقال بكل ثقه وعزه يجب عدم الربط بين ضعف الامه واستضعافها وبين انتشار الدين وانتصاره فالنصر من عند الله ليس بالكثره ولا بالقوه ولكن الله يمن على من يشاء بالهدايه ويمن على من يشاء باستعماله في طاعته وخدمه دينه بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض بل قال الله عز وجل في محكم تنزيله مبينا علو المؤمنين بايمانهم والغايه من ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله, الذين آمنوا، وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين اذا كان الامر كذلك يا عباد الله فاعلموا ان النصر ليس له صوره واحده ولا مظهر واحد كما دل على ذلك كتاب الله وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا رعاكم الله استعراض لبعض انواع النصر ومظاهر الانتصار ليقوم المسلم بمسؤوليته وليخدم دينه ويحفظ امته ويكون على بصيره من امره وبينه من مسيرته اول انواع النصر ومظاهر الانتصار ما يعرفه الناس ولا يكادون يعرفون غيره وهو النصر بالغلبة وقهر الاعداء وظهور اهل الحق ويكاد يكون هذا النوع هو الذي ينتظره الناس ويتعلقون به ويحبونه ويجعلونه مقياس نجاح اعمالهم وميزان ابتلاءهم وهذا النصر هو المحبب للنفوس، واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقد قضت سنه الله ومضت أن هذا لا يكون لكل مؤمن ولا في كل الأزمان، ولا في كل الأماكن ومن انواع النصر ومظاهر الانفصال معاشر الاحبه اهلاك المكذبين ونجاه المرسلين والمؤمنين كما نصر الله نبيه نوح عليه السلام وهو الذي لبث في قومه ألف سنه الا خمسين عاما وما امن معه الا قليل فدعا ربه اني مغلوب فانتصر فاجابه ربه ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر فأرقى الله المكذب عن آخرهم وجعل ذريته هم الباقين ومثل ذلك نصر انبياء الله هود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاه والسلام فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا ومنهم من نادى بالصيحه ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن مظاهر الانتصار عباد الله النصر بالانتقام من الأعداء المكذبين بعد وفاة الأنبياء والدعوات المصلحين يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن لا ننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقمن الشهد يقول إما بإعلائنا لهم على من كذبنا او انتقامنا في الحياه ممن كذبهم بعد وفاة رسولنا كالذي فعلنا بقتله يحيى عليه السلام من تسليطنا وقت حتى انتصرنا من, من قتله له وكقصه الغلام واصحاب الخدود ومن مظاهر النصر حفظكم الله النصر بحجه وصحه الدليل والبرهان يقول الامام الجليل رحمه الله في قوله عز شانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المصريين اي ان لهم النصر والغلبة بالحجج يوضح ذلك قوله عز و في ابراهيم عليه السلام وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء والرفع هو الانتصار وقوله جل وعلا فبهت الذي كفر والبهت هو النزيمه فانهزم الكافر وانتصر نبي الله ابراهيم عليه السلام بالحجه ومن النوع النص العجيبه ومظاهره الغريبه النصر بالهجره وتحمل الاذى والقتل وكم قتل من الانبياء والذين يامرون بقتل من الناس ومنهم من طرد ومنهم من هاجر ومنهم من لم يتبعه احد ومنهم من تبعه الرجل والرجلان قلت ستربصون بنا الا احد الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحت الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع ادره على الله فيحصل بالهجره والاذى والطرد اما الشهاده واما ظهور الدين فالهجره والسجن والتعذيب وانواع الابتلاء كلها معالم نصر في علوم الذكر وزياده الاتباع وكبت الاعداء ولكن المنافقين لا يعلمون ولا ينبغي الغفله عما تمتلئ به نفوس الاعداء من الغيظ والامل والالم النفسي العظيم وقد قال عز وجل وإذا عضوا عليكم الانامل من غير قل موت غيركم ورد الله الذين كفروا بغيرهم لمن الخير ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما ومن يجد في الارض مراغما كثيرا ومن ابلغ البيان في ذلك قول الله عز وجل في هجره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانيه اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا سفلا وكلمه الله هي والله عزيز حكيم واعلنها ابراهيم عليه السلام وقال اني مهاجر يا ربي انه هو العزيز الحكيم ويقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ماذا ينقم اعدائي مني جنتي وبستاني في صدري وقتل شهاده ونفي سياحه وسجن خلوه وهنا يدرك له الحق بل أهل العقل من هو المنتصر ومن هو المهزوم معاشر المسلمين حجج بيت الله ومن مظاهر النصر وصور الانتصار الثبات والصبر على المخالف واحتساب الاجر وعظم البلاء وهل اعظم نصرا واحسن توفيقا من ان يسدد الله عبده ليعلو على شهواته ويجتاز العقبات بشجاعه وثبات إنه انتصار الباطن الذي يعقبه انتصار الظاهر ولقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كئت تركن اليهم شيئا قليلا وكم ثبت عليه الصلاه والسلام امام ما تعذبه قريش من الملك والمال والجهل العريض وتاملوا في ثبات ابي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الوفاه ويوم الردة وفي قتال مانع الزكاه وثبات الامام احمد رحمه الله في الفتنه والمحنة وكم أعقب ذلك من نصر وعز حجج جبهة الله معزرة الإسلام ولو تأمل متأمل هذه المظاهر والأنواع من النصر والانتصار ومظاهره لعلم ساعة فضل الله وحكمته وقد تجتمع هذه أنواع لبعض عباده كما اجتمعت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد انتصر بالظهور الدين وتمامه وكماله وهلاك المكذبين وانتصر بالهجرة والبرهان والحجج وحفظه الله من أعدائه ومثله موسى عليه السلام أما إبراهيم عليه السلام فقد انتصر بالحجج والهجرة ونوح وهود وصالح ولوط، وشعيب عليه السلام فانتصروا بالصبر والثبات وهلاك أعدائهم ونجاتهم ومن معهم أما المؤمنون معهم فقليل معثر المسلمين إن مسؤولية المسلم أن يتأكد أنه سائر على الجادة. وعلى نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه بقوله من كان على مثل ما انا عليه واصحابي وقوله عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم بمحدثات الامور وبعد حفظكم الله فالامر لله من قبل ومن بعد ولسنا سوى عبيده سبحانه نتقرب الى الله بعبادته وخدمته والزلفى لديه مؤمنين موقنين بان الامر كله لله يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء وهو المقدم والمؤخر لا اله الا هو واذا فقه المسلم ذلك فانه لن يستكين امام ضغوط الظالمين ومساوماتهم واستعجال الاتباع وعدم صبرهم سعيا للحصول على بعض المكاسب وهي ليست مكاسب ولكنها اشبه بالمسكنات ناهيكم بما قد يبتلى به من بعض التنازلات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ان, يطفئ... أن يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على الدوام واشكره على مزيد الفضل والانعام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ دار السلام واشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الرسول سيد الأنم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى وعﻻله وأصحابه السادة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أيها المسلمون إن الانتصار هو انتصار الدين وليس انتصار الأشخاص انتصار المبادئ والقيم والعقائد الحق والحقائق الناصحة انتصار الإسلام في ظهور شعائره من توحيد الله، وعبادته، وإيقان الصلاة، وإيتاء الزكاة، وعمارة المساجد، ومظاهر الإحسان، والأمر المعروف، والنهي عن المنكر، وعمارة الحرمان الشريفين للحجاج والعمار، والزوار والطائفين، والقائمين، والركع السجود أما تخلُّف السلطان المادي والقوة المادِّية عن نهل الحق، فلا يعني الهزيمة ولا الضعف، ولا عدم الظهور بل الظهور والغلبة والانتصار هو للقضايا والمبادئ وللصابرين والشهداء، والمؤمنون مؤتمنون على دين الله وشرائه اسمعوا ما قاله احد زعماء اكبر دولة في العالم واقواها يقول الاسلام عقيده قويه والعلمانيه الغربيه لا تستطيع ان تغلبه وكذلك العلمانيه في العالم الاسلامي العال العامل الحاسم هو قوه الافكار العظيمه التي يحملها الاسلام معاشر المسلمين دينكم هو اسرع الاديان انتشارا على الرغم من الجهود الجباره التي تبذل لاعاقه انتشاره والجهود الاعلاميه الخارقه التي تبذل للتنفير منه وتشويهه ان طريق الاسلام الى القلوب والعقول مفتوح وعصركم هو عصر الاتصال الاتصالات والمعلومات فاستبشروا وابشروا واروا الله من انفسكم خيرا وبهذا تعقد الويه النصر وموعود الحق والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وبعد حفظكم الله ومع كل هذه البشائر والحقائق فلا ينبغي اغفال موانع النصر من الظلم والمعاصي والركون والكفار والذين ظلموا والغفله عن الاولويات فاول الاولويات توحيد الله وتحقيق مقتضياته والبعد عن التحزب وتفريق المؤمنين وتنافر القلوب والاستعجال ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الخاتم المحفوظ المنتصر الذي لن تستطيع قوه فرد ان تنال منه وفيه خبر الصادق المسلوق عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى ياتي امر الله, الله متفق عليه وقوله عز وجل في سوره الصف يريدون ان نور الله يا والله يتم نوره ولو كره الكافرون والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذا وصل وسلم على الرحمه المهداه والنعمه المهداه نبيكم محمد رسول الله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 واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق امامنا وولي امرنا بتوفيقك واعزه بطاعتك واعز به دينك واعل به كلمتك واجعله نصرة للاسلام والمسلمين والبسه لباس الصحة والعافيه ومد في عمره على طاعتك ووفقه ونائبيه واخوانه واعوانه لما تحبه وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولا امور المسلمين للعمل بكتابك وبسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمه لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى والسنه يا رب العالمين اللهم أصل, أحوال المسلمين. اللهم اصل احوال المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم واجمع على الحق والهدى والسنه كلمتهم وول عليهم خيارهم وكفهم اشرارهم وابسط الامن والعدل والرخاء في ديارهم واعذهم من الشرور, من الشرور والفتن ما ظهر منها وما مضى اللهم من ارادنا واراد ديننا وديارنا وامتنا وامننا وولاه امرنا وعلماءنا واهل الفضل والصلاح والحساب منا ورجال امننا ووحدتنا واجتماع كلمتنا بسوء اللهم فاشغله نفسه، اللهم فاشغله بنفسه وجعل كيده في نحره وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم يا ولي المؤمنين ويا ناصر المستضعفين ويا غياث المستغيثين يا عظيم الرجاء ويا مجير الضعفاء اللهم ان لنا اخوانا مستضعفين ومظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي افريق الوسطى اللهم وقد مسهم الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم المرض تعرضوا للظلم والطغيان والتشريد والحصار سفك دماءهم وقتل ابرياهم والرمل التي ساهم ويتم اطفالهم وهدمت مساكنهم ومرافقهم اللهم يا ناصر المستضعفين ويا منجى المؤمنين انتصر لهم وتولا امرهم واكشف كربهم وارفع ضرهم وعجل فرجهم والل بين قلوبهم واجمع كلمتهم اللهم انهم بمددك وايدهم بجندك وانصرهم بنصرك اللهم انا نسالك لهم نصرا مؤزرا وفرجا ورحمه وثباتا اللهم اسجد رايهم وصوب رميهم وقوي عزائمهم اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن شيعهم ومن اعانهم اللهم فرج جمعهم وشد الشمل لهم ومزقهم كل كلما مزق اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم وانصرهم و... وانصر اخواننا على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الص... اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فانهم لا يعجزونك اللهم انزل من باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك بمن سلك مسالك الارهاب اللهم عليك بمن سلك مسالك الارهاب يقتلون اهل الاسلام ويفرقون جمعهم ويعثون فسادا في ديارهم ويفتحون ابواب الشرور عليهم ويمكنون ليعدائهم. اللهم بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم تدميرهم في تدبيرهم اللهم تقبل من الحجاج حجهم اللهم تقبل من الحجاج حجهم ويسر لهم امورهم اللهم وفقهم لحج مبرور وسعي مشكور وتجاره لن تبور اللهم واعدهم الى ديارهم واهليهم مغفوره ذنوبهم محقوطه اوزارهم سالمين غانمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين